من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون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 واتخذوا من مقال إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجْعَلْ هذا مَن آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتِعُوهُ قَلِيلًا ثُمَّ أضطره ثُمَّ أَدْخِلُوهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ